فقد بالبغي تصيحهم بعد لحادينا ديني مسوس اولادي وفوا بالطاف دمهم ونع اشترى المكب وحدهم حسين تقول شبان اربعه غره ابن نجمهم انا ظلنا شب وصاد قلبي يسهمهم والهضم الذي كمل هضمهم شنو قالوا للعدس لما وحروا عرفت ليش أقول لك هيك عادة؟ أريد الدمعة ترزل، اسمع اسمع اسمع والهضم الذي كمل هضمهم قالوا للعدس البوحر يا ويلي وعقب حرقة خيامهم زينب مرت على النوق يا مهو على النوق يا مهو وقام ينتخب شايل علمهم عباس. عباس, عباس, عباس, عباس اسمعوها وشرعت بيهم شيء و لكنهم يضرب الحومه يشلمهم وبلا يروس ضل يرعد تسمه ورد بيه اخذ للهضم بيدي ورد بيه وحزن قلبي حد يثلها ايام ورد بيه نذر نذر درب السفر ازرع والله ورد بيه اذا رد الويل ابن الغادر يا ذا ردوع اليمن الغاه هيا هيا الله اكبر اسمع طريق الويل بالحسره اسيره اسائل والالم قمر قلبي اسيره اضرى مولاي صاحب العصر والزمان يقول ابن حذلم صدق زينب آيا يا يا يا ابن حذلم صدق زينب السيره وصدق مذبحهوها على الوطن ولدها يا ولدها يا ابن حلم انا الكافر ولدها وانا يا يا وانا اللي قدمت اربع ولدها اصعب من ذبح ولدي ولدها اذا قلت لي خذوا زينب سبك هيا يا I get to live in the house, and I, yeah, yeah, yeah.